ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار قالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظالمين وظنين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا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 بَلْ كَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا بَلَظَنَنْتُمْ أَن لَّن يَنقَلِبَ الرَّسُولُ وَالْمُؤْمِنُونَ إِلَى أَهْلِيهِم أَبَدًا وَزُيِّنَ ذَلِكَ فِي قُلُوبِكُمْ وَظَنَنتُمْ ظَنَّ السَّوْءِ وَكُنتُمْ قَوْمًا بُورًا وَمَن لَّمْ يُؤْمِن بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رحيما سَيَقُولُ الْمُخَلَّفُونَ إِذًا طَلَقْتُمْ إِلَى مَغَانِمَ لِتَأْخُذُوهَا غَذَرْنَا نَتَّبِعُكُمْ يُرِيدُونَ أَن يُبَدِّلُوا كَلَامَ اللَّهِ كُلَّن تَتَّبِعُونَ كَذَلِكُمْ قَالَ اللَّهُ مِن قَبْلُ فَسَيَقُولُونَ بَلْ تَحْسُدُونَ نَا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 وَكَانَ اللَّهُ على كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا وَلَوْ قَاتَلَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَلَوِ الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا سُنَّةَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلُ وَلَن تَجِدَ سُنَّةَ اللَّهِ تَبْدِيلًا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 وَمَثَنُكُم فيِي الإلكَزَرعن أأَخَرَاد شطُهُ فَآزَرَغُ فَسْتَغُ لَ وَ فَتَوى عَ أسوقِ ييععجب الزّرر عَ يَجظَ بِهِمكُف وَعددَ اللهُ الذيينَ آمَنوا وَمِن الصَّالِحَاتِ مِنهُم مَغْفَِةَ وَأَجرًا عظم